وجود الإيمان باليوم الآخر وأسماء اليوم الآخر الواردة في القرآن الكريم والآن إلى موضوع جديد هو مقدمات اليوم الآخر فالحديث عن اليوم الآخر يستدعي الكلام عن أمور تجري قبل هذا اليوم كمقدمات له ونقتصر على عرض أهم هذه الأمور مما ثبت باليقين ونعني باليقين اليقين الإخباري وأعلى نص يقيني إخباري هو القرآن الكريم فكل فكرة مدعمة بآية قرآنية تعد دليلاً قطعية الثبوت وقطعية الدلالة على ما يذهب إليه مؤلف الكتاب فالساعة آثارها في الكون ووقتها وأماراتها فالحياة الثانية بوضعها الكامل وأنظمتها التامة لا تكون إلا بعد انتهاء سلسلة بعد انتهاء سلسلة هذه الحياة الأولى لا تكون الحياة الثانية إلا بعد انتهاء الحياة الأولى فلا بد من أن تنتهي حتى تبدأ الثانية وقد جاء التعبير القرآني عن وقت انتهاء هذه الحياة الأولى بلفظ الساعة فكلمة الساعة إذا وردت في القرآن الكريم فتعني ساعة انتهاء الحياة الأولى ومتى انتهت الحياة, الحياة الأولى بدأت الحياة الآخرة يقول الله عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى كلمة أكاد أخفيها لا بد من هذا المعنى كي يستقيم الإبتلاء توضيح هذه الفكرة أن رجلا له محل تجاري وفي هذا المحل موظف لو أن صاحب المحل دخل أول الداخلين، وخرج آخر الخارجين وقبع وراء مكتبه، ووراء مكان وضع النقود ثم سئل هذا السؤال هل هذا الموظف الذي عندك أمين أم خائن؟ لا يعرف أما إذا تغافل عنه، خرج من المحل وبقيت عينه على ما يجري في المحل لا بد من أجل الامتحان من بعض التغافل. لا أقول الغفلة، أقول التغافل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا تحسبنه غافلاً، لأنه قد يبدو غافلاً. يمد الكافر بالأموال والبنين. والقوة والصحة والجمال والذكاء والعشيرة والأهلي والزوجة والمكانة هذا الإنداد يوهم الغافلين يوهم السذج يوهم ضيقي الأفوق أن الله غافل هذا ليس غفلة إنما هو تغافل والتغافل من أجل أن يتحقق الابتلاء إذن ربنا عز وجل قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. لو أنك وضعت سلاحا أشهرت على إنسان سلاحا وأمرته أن يفعل هذا الشيء ولو لم يفعله لاستخدمت لا معه هذا السلاح الفعال إنه يفعله هل فعله عن قناعة؟ لا فعله مكرها أما إذا لم يكن هناك ضغط مباشر عليه وفعل هذا الشيء طواعية يكون هذا الفعل مكرمة وهذا الترك مكرمة لذلك إن الساعة آتية أكاد أخفيها أدق ما في الآية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى لأن الافتلاء لا يكون إلا بالتغافل كما ورد في القرآن الكريم هناك مجموعة أسئلة السؤال الأول إذا انتهى نظام هذه الحياة الأولى فهل ستبقى الأرض والشمس والكواكب والنجوم على أوضاعها الجواب يأتينا الجواب من الله عز وجل هي الأرض قارة آسيا، إفريقيا، أوروبا، أمريكا، أستراليا القطبين، البحار، الشمس، القمر، اليوم، السنة، الأسبوع هذا النظام الشمسي وهذه الأرض مع قمرها وهذه السماوات مع مجراتها هل تبقى هي هي؟ بعد قيام الساعة أو بعد انتهاء الحياة الأولى يأتينا الجواب من الله رب العالمين فيقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت، وإذا البحار فدرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذا سؤال مهم. هذا النظام، هذه الأرض، هذه اليابسة، هذه البحار، هذه الجبال، هذه المجرات، هذه الكواكب كلها سوف تنتهي وظيفتها. فمن شروطه أو من لوازمه انتهاء الحياة انتهاء النظام الذي هي عليه الحياة في الدنيا السؤال الثاني متى ينتهي نظام الحياة الأولى؟ أي متى الساعة؟ ويأتينا الجواب الرباني مبينا لنا أن وقتها من أمور الغيب كنت قد حدستكم من قبل أن الإمام مالك رأى في المنام ملك الموت قال يا ملك الموت كم بقي لي من عمري فأشار ملك الموت كما جاء في الرؤيا هكذا فإزداد الإمام مالك مالك قلقا يا ترى سنوات خمس سنوات أم خمسة أشهر، خمس سنوات، السن مؤنس العدد يجب أن يأتي معاكسا للمعدود السنوات، السن مؤنس، تقول خمس سنوات والشهر مذكر، تقول خمسة أشهر يا ترى خمس سنوات، أم خمسة أشهر أم خمسة أسابيع، أم خمسة أيام أم خمس ساعات أم خمس دقائق أم خمس ثوان فملك الموت هكذا أشار الإمام ابن سيرين كان من المفسرين للأحلام ذهب إليه إمام دار الهجرة الإمام مالك فقص عليه المنام فقال يا إمام إن ملك الموت يقول لك إن سؤالك من خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله مو خمسة من خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله فالسؤال الثاني متى الساعة يأتينا الجواب الرباني مبينا لنا أن وقتها من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله وقد أخفاه الله عن عباده لحكمة يعلمها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 المحاضر شطح شطحة خرج بها عن نص القرآن من إجراء حسابات معقدة تبين له متى بالضبط يوم القيامة فحينما قال هذه المعلومة انسحب من القاعة معظم المشاهدين الحضور لأن أن يعلم الإنسان متى يوم القيامة بالتحديد والتفصيل فهذا مناقض لما ورد في الكتاب الكريم يسألونك عن الساعة في أيان مرساها يعني أيان مرساها أي متى وقت رسوبها وكأن الحياة شبهت بالسفينة وانتهاء الرحلة هو عند الشاطئ وعند الشاطئ ترس السفينة وتستقر هذه صورة بلاغية يسألونك عن الساعة أيان مرساها كأن, الأرض كأن الحياة الدنيا سفينة وعندما تنتهي الحياة الدنيا تستقر هذه السفينة على شاطئ الدار الآخرة وترسو. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته ويبدو أنه من رحمة الله عز وجل علينا أنه أخفى عنا ساعة النهاية لو أن الإنسان يعلم متى يموت لشلت حركته ولأصبحت أيامه المتبقية أياماً من نوع خاص لا تحتمل لذلك الإنسان يعيش في الأمل الشيء الثاني حين الحديث عن الساعة قلنا هناك مجموعة نقاط الساعة آثارها في الكون وقتها أماراتها فقرب الساعة الله سبحانه وتعالى يبين أنها قريبة سيدنا علي يقول كل متوقع آت وكل آت قريب الآن بدأنا بالشتاء. البيوت تستعد لاستقبال هذا الفصل. طبع الفرش المتعلق بهذا الفصل. طبع وسائل التدفئة. ما هي إلا أزمان يسيرة حتى يأتي الصيف. فكل واحد منا استقبل كم شتاء، واستقبل كم صيف، واستقبل كم ربيع، واستقبل كم خريف. وهكذا، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر اقتربت الساعة مدام أنت متحرك والنهاية ثابتة فكل زمن يمضي اقتراب من هذه النهاية شيء والله سبحانه وتعالى يقول يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة يعني كلمة على هامش الموضوع ما من شيء والله الذي لا إله إلا هو ما من شيء أثقل وأثمن في حياتك من الوقت الوقت بالوقت ترقى إلى الله شيء آخر إذا أردت التعامل مع ما في الحياة الدنيا يجب أن تميز بين ما يتصل منها بالآخرة وبين ما لا يتصل في عن مقياس قال بعض العلماء كل ما لا يدخل معك إلى القبر فهو من الدنيا كل شيء يقف يقف على شفير القبر من الدنيا الأولاد من الدنيا يقفون على شفير القبر إلا إذا ابتغيت في تربيتهم وجه الله سبحانه وتعالى لذلك يقف رجلان جثيا بين يدي الله يوم القيامة فقال الله عز وجل لأحدهما عبد أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ فقال هذا العبد يا ربي لم أنفق منه شيئا على أحد مخافة الفقر على أولادي من بعدي قال ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم أما الثاني فقال أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ فقال يا ربي لقد أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين فيقول الله عز وجل عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك فلذلك موضوع الساعة موضوع انتهاء الحياة بعدين الإنسان أحيانا بيقول متى الساعة في سؤال أخطر متى ساعتي هناك ساعة عامة تنتهي بها الحياة وهناك ساعة خاصة ينتهي بها الإنسان والإنسان العاقل هو الذي يفكر دائما في ساعته هو وفي آية أخرى يقول الله عز وجل يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة وقلت لكم من قبل أنه من عدى غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت وقد جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يشبه هذه المعاني فقال عليه الصلاة والسلام بعست أنا والساعة كهاتين مشيراً صلى الله عليه وسلم بأصبعيه السبابة والغسطة الفرق بينهما قليل بعثت أنا والساعة كهتين قال شعبة راوي الحديث وسمعت قتادة يقول في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى أي كزيادة طول الأصبع الوسطى على الثبابة وفي هذا إشارة إلى نسبة ما بقي من عمر الدنيا بالنظر إلى من صرم منها وذلك على وجه التقريب أيضاً هذه الحقيقة هناك تطبيق عملي خاص بكل واحد منا سؤال مزعج، سؤال خطير، سؤال لا بد من طرحه ليسأل أحدنا مثل هذا السؤال: هل بقي بقدر ما مضى؟ هل بقي بقدر ما مضى؟ يعني من بلغ الأربعين فقد دخل في أسواق الآخرة. إخوة لنا، أعزاء محبون كانوا معنا في في الأسبوع الماضي واليوم تحت أطباق السرا. لي صديق مؤمن يعني خرج من بلده إلى بلد عربي ليعمل في التدريس الجامعي مضى على خروجه عشرون يوما وقد وافته المنية هناك وسنه لا تزيد عن أربعين عاما حينما كان في الصيف هنا يعني خطط لمشاريع تحتاج إلى عشرين سنة تقريبا هل بقي بقدر ما مضى سؤال هل بقي بقدر ما مضى ومن دخل في الأربعين فقد دخل في أسواق الآخرة سبحان الله الموت منوع يأتي بعد مرض عضال أو يأتي بعد مرض طويل لك تلتاشر سنة بهالمرض بعدين وفاته المنية وقد يأتي من دون مرض يعني في حوادث كثيرة أوى إلى فراشه حان وقت الصلاة تفقدوه فإذا قد فارق الحياة أوى إلى فراشه في منتصف الليل لمست يد زوجته يده فرأتها باردة فاستيقظت فاذا هو ميت وهو إلى جانبها هذا شيء فمن حكمة الله عز وجل أن الموت إما أن يأتي بعد مرض طويل أو مرض خطير وإما أن يأتي بلا مقدمات والأئل دقيقة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقكم حدثني أخ يعني والده أصيب بمرض يعني خطير فأخذ احتياطات مذهلة نفذ تعليمات الأطباء بدقة متناهية، حرص على أن ينجو من هذا المرض بكل وسيلة. وفاته المنية بحادث سيارة. هو يظن الموت في هذا المرض، فاتقاه بشكل مبالغ فيه مثل واحد. يهرب من إنسان فإذا هو أمامه والقصة التي ذكرتها لكم كثيرا يعني أعيدها على سبيل الفائدة قصة رمزية هي أن سيدنا سليمان كان في عنده رجل أمامه من المقربين له ودخل ملك الموت فجعل ملك الموت يحد النظر إلى هذا الرجل فلما علم هذا الرجل أن هذا ملك الموت يعني فزع قلبه، وارتعدت فرائسه وألح على سيدنا سليمان أن يأخذه إلى أقصى الدنيا وسيدنا سليمان أوتي بساط الريح كما تروي الكتب فأركبه بساط الريح ونقله إلى أقاص الهند وبعد أيام وافته المنية هنا بقول سيدنا سليمان التقى مع ملك الموت ثانية قال له عجبت لك لماذا كنت تحد النظر إليه؟ قال والله أنا الذي أعجب أنا معي أوامر بقبض روحه في الهند فلما رأيته عندك أزداد عجبي لماذا هنا هذا؟ هذا مكان وفاته هناك في الهند يعني قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قال أما أمرات الساعة يعني علاماتها أي علامات قربها ودنوب نعادها علاماتها كثيرة بادئ ذي بدأ هناك علامات كبرى وعلامات صغرى وهناك علامات موضوعة من وضع بعض الوضاعين موضوع قيام الساعة وأشراط الساعة موضوع يعني كثير منوع في إضافات ليست ليست منه على كل كلم لطيف في هذا الموضوع الأحاديث الصحيحة في أشرات الساعة ليست صريحة والأحاديث الصحيحة في أشراتها ليست صحيحة. إذا في أسماء مدن وتفاصيل وحوادث، مدام هناك تصريحات دقيقة جدا، فأغلب الظن أن هذا الحديث غير صحيح. وأما الحديث الصحيح، ففيه إشارات كبرى. لذلك لن نخوض في موضوع أشرات الساعة كما ورد في الكتب التي تعتمد على الحديث الضعيف أو الحديث الموضوع. ونبقى في الإشارات والعلامات الكبرى على كل في هناك موعظة ربنا عز وجل قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول معنا ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبرنا عن أشراط الساعة كان في هذا الإخبار دليلاً قطعياً على نبوته لأن هذا في علم الله وقد أطلع الله عز وجل نبيه الكريم على بعض ما سيكون أولاً تمكينا للإيمان في قلوب المؤمنين وتنبيها للضالين حتى يؤمنوا وحجة على الجاحدين المعاندين وبخاصة إذا مرت على الناس عصور بعد فيها عن عصر الرسالة المحمدية يعني في حكمة بالغة من أن الله عز وجل أطلع نبيه الكريم على بعض أشراف الساعة وبعض علاماتها فمن علامات الساعة أو من أشرافها نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام له عودة في آخر الزمان كما ورد في بعض الأحاديث تمتلئ الأرض جورا وظلما فيأتي أخي عيسى فيملأها قصدا وعدلا وقد ثبت نزول سيدنا عيسى بدلائل من القرآن الكريم ودلائل من الحديث الشريف الصحيح المتواتر فمن الآيات القرآنية الدالة على نزول سيدنا عيسى في آخر الزمان وقبل قيام الساعة قوله تعالى وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يكون عَلَيْهِمْ شهيدا يعني هو لم يمت بعد بل رفعه الله إليه وما قتلوه يقينا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه يا عيسى إني متوفيك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وفات نوم لا وفات موت الوفاة نوعان وفات نوم ووفاة موت أما وفاة الموت لها آية تشير إليها قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أما إني متوفيك هذه وفاة نوم بل رفعه الله إليه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا يعني سيعود إلى الأرض وسيؤمن به أهل الكتاب على أنه نبي من الأنبياء أولي العزم الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم. ففي البخاري، ففي صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب هني جاي الضبط المسيب والصواب. المسيب، وقد قال هذا التابعي الجليل سيب الله من سيبني إن ليس مسيب وليس مسيبا يكون في خطأ مطبعي. وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ثم قال وقرؤ إن شئت وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبى قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدة الآية الثانية التي تشير إلى عودته عليه السلام قوله تعالى في سورة الزخرف وإنه لعلم للساعة فلا تنترن بها علم للساعة يعني من علامات قيام الساعة مجيء سيدنا عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة فلا تنترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم الآية الثالثة في سورة آل عمران ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين معنى كهلا لم يبلغ بعد الكهولة. ومن أشرات الساعة أيضا كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشرات الساعة أي يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء يا إسان بلائي معظم من يراهم في الطريق نساء أينما دخل أينما تحرق معظم من يراهم من النساء وهناك حديث آخر عن أشرات الساعة يقول عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال بعضهم يا رسول الله وكيف إضاعتها قال إذا أُوَصِّدَ الامر إلى غير أهله فانتظر الساعة يعني أيضا من علامات قيام الساعة أن يكون المعروف منكراً والمنكر معروفاً. كيف بكم إذا أصبح المنكر معروفاً والمعروف منكراً؟ قالوا أو كائن هذا يا رسول الله. قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف وهذا أيضاً من دلائي ومن أمراتي ومن علاماتي ومن أشراتي شوف هي مرادفات. الدلائل والأمارات والعلامات والأشراط كلها تؤدي إلى معنى واحد الشيء الذي يأتي قبل شيء آخر من علامات قيام الساعة كما روى الإمام مسلم في صحيحه لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهاراً هذا الحديث في إعجاز علمي لأنك إذا ذهبت إلى بلاد الغرب وسألت أكادر علمائي الجيولوجيا عن تاريخ الجزيرة العربية قبل آلاف السنين لقالوا لك كانت مروجا وأنهاراً الذي نعلمه من التاريخ القريب أن بادية الشام كان المرء يقطعها كلها تحت ظلال الأشجار وما نشوء تدمر في وسط البادية إلا دليل على أن هذه العاصمة لدولة عظيمة كانت وسط الجنان والبساتين والكشوفات الأثرية في الربع الخالي من الجزيرة العربية تؤكد أن هناك مدن ذات مجد والزهار طوتها يد الزمن إن صح التعبير وغطتها الرمال وما قامت هذه المدن إلا بسبب الخصوبة التي كانت منتشرة في الربع الخالي من الجزيرة العربية كيف عرف هذا النبي الكريم؟ الآن الكشوف لها أسباب المستحسات الحفريات التنقيب على الآثار بعض الصور من, من سفن الفضاء هذا الذي يدل على أن هذه الأراضي القاحلة الصحراوية كانت مروجاً وأنهاراً سمعت أن بعض العلماء الأجانب الملحدين حينما تأكدوا أن هذا القول قيل قبل ألف وخمسمائة عام أعلن إسلامه يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً بعدين بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام منقطعة النظير حتى تعود، يعني كانت كلام فيه إجاز، حتى تعود، أي كانت ومن علامات قيام الساعة كما ورد في صحيح البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود أيضا هذه من علامات قيام الساعة على كل أنا لا أحب أن أكثر الحديث عن أشراف الساعة كما قلت قبل قليل لكثرة الأحاديث الموضوعة في هذا الموضوع لكن هذه كلها هذه الآيات قطعية الثبوت وهذه الأحاديث كلها من صحيحي البخاري ومسلم وهذان الكتابان أصحوا كتابين بعد كتاب الله عز وجل وفي درس قادم إن شاء الله نتحدث عن البرزخ تحدثنا عن قيام الساعة وكيف أن هذه الساعة ساعة نهاية الحياة الدنيا وقد أشرت إلى أن أخطر منها ساعة انتهاء حياة الإنسان هناك ساعة عامة وساعة خاصة والحمد لله رب العالمين